شكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقُلُبُهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر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 لا يأكلون الطعام وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَأَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصلنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد دها قوما آخرين فلما ما احسن سب هم منها يغضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويدنا إنا لا كنا وليمين، وما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيد خابدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن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 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا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 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ بَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ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 سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون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 فَفَتَقْنَا هُما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَمْ فَنَؤْمِنُ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَاسِيَةً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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من مرحب قَبْلَكَ الخلد أَفَإِن مَّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُنْ لَنَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَأَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا مشركين أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ أَنِّي وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان بالعجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوع إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فَالْتَأْتِهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُضَرُّونَ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم إِنَّ وَلَنَارٍ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آنَاهُنَّ تَنعُوهُمْ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل مدعنا هؤلاء وآباءهم حد طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصها من أقرافها أفهم الغالبون قل إنما الوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفس انتم من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ان كنا عالمين ونضع الموازين القص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 ولقد آتينا موسى وهارونا الفرقان ودياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنزلت لها عكفون قانوا وجدنا آبنا لها عبدين قال لقد كم تب أنتم وأباد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 وأنا على ذلك من الشاهدين، وَتَّلَّاهِنَّ أَكِيدًا أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّمُ دَبِيرِي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 قالوا سمحنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأذوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أَمْ تَفْعَلْتَ هَذَا بِأَنِهَا تِنَا يَأْبَرَاهِيمُ يا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 نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أبن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعطلون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنَفْلٍ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدِي ون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين.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 أدخلناه في رحمتنا إن هو من الصالحين.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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُنَّا لَن نَّأْتِيَنَّ حُكْمًا وَعِلْمًا سَخَّرْنَا مَا عَدَا الرِّيحَ سبحنا وطير، وكنا فاعلين، وعلمنا وصنعت لبس لكم لتحسنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟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 بِأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجِبْ لَنَا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 وَاسْمَع إِلَى وَادِيسَ وَالْكِبْ كُنْ لَنَا الصَّابِرِينَ وَأَذْخَنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَوَنًّا أَلَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِمْ فَنَزَفَ الْحُومَاتِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ صُبْحَ آنَكَ الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربه لا تورني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إني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 فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه تَنقُمُّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاعْبُدُونْ وَاتَّقُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ أَمَّن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 واقترب الوعد الحق فإلهي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إن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 ادْذُونَ لَهُمْ فِيهَا سَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يسمعون حسي سها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنون الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة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 وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في السبول من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ ما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آن تقم على سواء. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ